وَإِن مَّاتَ غَرِقًا को يوم لا ينفع اخذونه رزقهم وان انكم What the? التي حرم الله الا في الحق ومن ka uh -huh. وَأَنفُ بِاللَّعْنَةِ إِن نَّعْدَ كَانَ Hvala. كان سيئه عند ربك مكروها